وأكوادم موضوع ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أ فلا ينظرون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 كفر، فيعذب الله العذاب الأكبر، إن إلينا إياهم، ثم إن علينا حسابهم.